وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِيهِ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا ك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وأنك لا تضmue فيها ولا تنضحي فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبليه، فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَيَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ جَتَبَيهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَيْهُ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بعضكم لبعض عدو، فإن يأتينكم من هدى، فمن اتبع هداي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.